وماللهم, алла југдбем الله وهم يصدون عن المسجد الحرام و أولياء إن أولياءه إلا المتقون إن ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكراء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن, إن الذين كفروا يُفِقُونَ مَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَ غَالِثُهُمْ مَا تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يَغْلِبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا يُميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فينكمه جميعا فينكمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون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 فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرٌ